بسم الله الرحمن الرحيم. منقِف الشيخ محمد بسيوني يقدم مع تفسير سورة البقرة من قوله تعالى: الذين ينقضون عَلَى اللَّهِ مِنْ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 ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أسبق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرع الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدع ظلاة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 فإنهما تأتِيان كغمامتان أو غيايتان أو كفِرقان من طيرٍ صواف أي كطائفتين من الطير تُحاجَّان عن أصحابِهما يوم القيامة وقال صلى الله عليه وسلم البيتُ الذي تُقرأُ فيه سورةُ البقرة ليس كالبيت الذي لا تُقرأ فيه البقرة لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تُقرأ فيه البقرة قال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تُقرأ فيه سورة البقرة فالذي يقرأ سورة البقرة في بيته ليس كالبيت الذي لا يُقرأ فيه القرآن وبالأخص هذه السورة العظيمة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة أي السحرة ولا تستطيعها البطلة أي السحرة فالذي يداوم دائما دوما ودائما على قراءة البقرة في بيته وفي كل مكان هذا لا يصاب بسح بإذن الله عز وجل لا يصاب بسح لا يصاب بمس لا يمسه شيطان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فهذه من أجل وأعظم سور القرآن الكريم اشتملت على أحكام كثيرة كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى ونحن بفضل الله جل وعلا وقفنا فيها عند قول رب العزة سبحانه وتعالى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 أو, عهد أو حبل أو غير ذلك إذا أفسدت ما أبرمته مع شخص أو مع مجموعة من الناس فأنت ناقض ناقض لهذا العهد ناقض لما أبرم فالنقض كما قال العلماء إفساد ما أبرم من بناء أو حبل أو عهد أو غير ذلك ومنه نقضت المرأة شعرها يعني أي حلته بعد أن جعلته ضفائر فالنقض هو إفساد ما أبرم كما قال العلماء قال الله تعالى في هذه الآية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه قَبْ مَا هُوَ الْعَهْدِ الَّذِي نَقَضَهُ هَا الْفَاسِقُونَ الجواب قال العلماء إنه العهد الذي أخذه الله على بني آدم حين استخرجهم من صلبه كما قال تعالى في سورة الأعراف وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ زُرِّيَّتَهُمْ وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين فقال بعض المفسرين العهد الذي نقضه هؤلاء الفاسقون إنه العهد الذي أخذه الله على بني آدم حين استخرجهم من صلب وقال بعض المفسرين في تأويل آخر لهذه الآية قالوا إنه وصية الله تعالى إلى خلقه وأمرهم بطاعته ونهيهم عن معصيته فقال تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه فكأنها وصيةٌ من الله إلى الخلق وأمرٌ من الله تعالى للخلق بطاعته ونهيهم عن معصيته وقال بعض العلماء إن العهود التي نقضها هؤلاء إنها العهود التي تكون بين الناس يعني العقود المواثيق العهود التي بين الناس لو نقطع عهدا مع أحد والله ولو مع كافر كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى فأنت وقعت تحت هذه الآية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه لو أبرمت عهدا مع أحد حتى ولو مع كافرا أو فاسقا ثم نقضه دخلت تحت هذه الآية وقال بعض المفسرين إن العهد الذي نقضه هؤلاء الفاسقون هو العهد الذي أخذ على لسان أنبيائهم عليهم السلام أنهم يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم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 في تفسير قوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ما هو هذا العهد؟ يبقى من العلماء من قال إنه العهد على بني آدم الذي أخذه الله عليهم حين استخرجهم من صلبه كما في آية الآراف ومن العلماء من قال إنها العهود التي بين الناس والمواثيق التي بينهم ومنهم من قال إنه العهد الذي أخذ على لسان أنبيائهم عليهم السلام أنه يؤمنون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث فيهم والقول الرابع أو التأويل الرابع أنه وصية من الله عز وجل إلى الخلق وأمر من الله تعالى للخلق بطاعته ونهيهم عن معصيته هذه أربعة تأويلات للعلماء في تفسير هذا العهد الذي نقضه هؤلاء الفاسقون طبعاً ورد أثر صحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أخرج هذا الأثر ابن أبي حاتم في تفسيره من طريق شعبة عن عمرو بن مرّة عن مصعب بن ثاد عن أبيه رضي الله عنه قال الحروية الذين قال الله ويقطعون ما أمر الله به أيوصل حروية اللي هم مين الخوارج الخوارج هم الحروية فقال سعد بن أبي وقاص في تفسير هذه الآية إن المراد بقول الله جل وعلا ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل الخوارج طب قد يسأل سائل هنا فيقول هل المراد بالخوارج هنا كما قال سعد بن أبي وقاص الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه بالنهروان قال الحافظ ابن كثير رحمه الله إنه تفسير على المعنى لأن الآية أريد منها التنصيص على الخوارج الذين خرجوا على علي بالنهروان فإن أولئك لم يكونوا حال نزول الآية يعني هؤلاء لم يكونوا في حال نزول الآية كانوا متواجدين ولكن هم داخلون في عموم هذه الآية كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يقول فإن أولئك يعني الخوارج لم يكونوا حال نزول الآية وإنما هم داخلون بوصفهم فيها مع من دخل لأنهم سموا خوارج لخروجهم عن طاعة الإمام ما الذي يخرج على طاعة الإمام يسمى خارجياً ولخروجهم عن طاعة الإمام والقيام بشرائع الإسلام والفاسق في اللغة كما هو معلوم هو الخارج عن الطاعة أيضاً كما سبق معنا في آخر لقاء في تفسير كلمة الفسق قال الله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل طب ما هو الذي أمر الله به أن يوصل وقطعه هؤلاء الفاسقون الجواب قال بعض العلماء أمر الله عز وجل بأن يوصل أولا التصديق بجميع أنبياء الله تعالى صلوات الله وسلامه عليهم أمرنا الله بأن نؤمن بهم جميعا ولا نكفر بواحد منهم كما قال الله عز وجل إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله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 كذبت عاد المرسلين مع أن عادا مع أن قوم عاد ما كذبوا إلا ما كذبوا إلا نبي الله هود طيب أيضا قال تعالى كذبت ثمود المرسلين إن قوم ثمود ما كذبوا إلا صالحا عليه السلام فهؤلاء كأنهم كذبوا بجميع الرسل مع أنهم ما كذبوا إلا برسول واحد قال تعالى كذبت عاد المرسلين كذبت سمود المرسلين وهم إنما كذبوا نبيهم فحس أيضا ابقى أمر الله عز وجل بإيه بطاعة جميع الأنبياء عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام أن نؤمن بهم جميعا ولا نكفر بواحد منهم أيضا الذي أمر الله به أن يوصل وقطعه هؤلاء أمر الله بوصل القول بالعمل بوصل القول بالعمل وأيضاً أمر الله عز وجل أن توصل عبادته في الأرض فيعبده كل جيل في كل زمان ومكان ويقيمون شرائعه ويحفظون حدوده وأيضا أمر الله عز وجل أن توصل الأرحام فهذا مما نقضه هؤلاء وهذا مما أمر الله بوصله قال تعالى في سورة محمد فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم نسأل الله العافية فقاطعوا الرحم أصمهم ربنا وأعمى أبصارهم فقطع المفسدون في الأرض هذا كله. هذا كله أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه ناقض عملهم قولهم قطعوا الأرحام آمنوا ببعض النبيين وكفروا ببعض فلذا قال الله عز وجل عن هؤلاء ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ما هذا الأمر الذي قطعه هؤلاء قلنا صلة الرحم عبادة الله في الأرض قطعوها والله أمر بها في أكثر من موضع أيضا أمرنا بوصل القول في العمل بوصل القول بالعمل ولم يفعلوا ذلك فقطع المفسدون في الأرض هذا كله ثم قال الله عز وجل ويفسدون في الأرض أن يسعون لما به فساد الأرض فسادا معنويا كالمعاصي والذنوب أسأل الله أن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين وفسادا حسيا كتخريب الديار وقتل الأنفس فمن صور الإفساد في الأرض كما قال العلماء عبادة غير الله عز وجل وأيضا الجور في الأفعال وأيضا ارتكاب الكبائر وأيضا إحداث البدع وأيضا الإسراف في المعاصي وأيضا سفك الدماء قتل الأبرياء كل هذا من صور الإفساد في الأرض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 طبعا ضمير الفصل له ثلاث فوائد الفائدة الأولى كما قال العلماء التوكيد هم أولئك هم الخاسرون فالتوكيد ثانيا الحص ثالثا إزالة اللبس بين الصفة والخبر يعني كأن تقول زيد الفاضل زيد الفاضل كلمة الفاضل هنا يحتمل أن تكون خبرا ويحتمل أن تكون وصفا فتقول زيد الفاضل محبوب تعينا أن تكون صفة وإذا قلت زيد الفاضل يحتمل أن تكون صفة والخبر لم يأتي بعد ولهذا ثمي ضمير فصل لفصله بين الوصف والخبر كما قال العلماء والفائدة الثانية التوكيد إذا قلت زيد هو الفاضل كان أبلغ من قولك زيد الفاضل فقول الله جل وعلا أولئك هم الخاسرون هذا تأكيد من الله سبحانه وتعالى أنهم خاسرون أيضا يفيد الحص كما قلنا في هذا المثال زيد هو الفاضل فقد حصرت فقد حصرت هذا الوص فيه دون غيره يعني هو فحسب هو فقط زيد هو الفاضل وفقط أولئك هم الخاسرون يعني ليس هناك خاسر غير هؤلاء والخاسر هو الذي فاته الغبح فاته الخير وذلك لأن هؤلاء فاتهم والربح الذي ربحه من لم ينقض عهد الله من بعد ميثاقه ولم يقطع ما أمر الله به أن يوصل فالذين ينقضون العهود والمواثيق حتى والله ولو كانت مع الكفار أو الفساق فهذا لا يجوز يعني لو سأل سائل فقال هل يجوز نقض العهود مع الكفار والفساق الجواب لا يجوز ذلك لا يجوز نقض العهد مع الكفار ولا مع الفساق ولا مع المؤمنين لعموم قول رب العالمين جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ولعموم قوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم وكيلا وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ثم قال بعدها ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة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 وأمر الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام إذا خاف من قوم خيانة إذا خاف من قوم خيانة أيمبذ إليهم عهدهم كما قال تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فامبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين وكما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر يوم القيامة لواء عند إسته لكل غادر لواء اللواء علامة يشهر بها في الناس لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه أي عند دبره على ما يعرف بها بين الناس أنه ناقض للعهود ناقض للمواثيق نسأل الله العافية فيقول الله عز وجل الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه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 ولهم سوء الداع نسأل الله العافية الذين أنقضون العهود والمواثيق ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل كقطع الأرحام مثلا هؤلاء لعنهم الله نعم حتى قال علي بن الحسين فرحمه الله تعالى لولده يوما أي بني لا تصاحب قاطع الرحم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 فَهَلَعَسَيْتُمْ انْت وَلَيْتُمْ ان تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقْطَعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ فَقَاطِعُ الرحم أَصَمَّهُم رَبُّنَا وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ويستفاد من هذه الآية الكريمة عدة فوائد منها أولاً أن نقض عهد الله عز وجل من الفسق لقوله تعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه فكلما رأيت شخصا قد فرط في واجب أو فعل محرما فإن هذا نقض للعهد من بعد الميثاق أيضًا من هذه الفوائد التحذير من نقض عهد الله من بعد ميثاقه لأن ذلك يكون سببًا للفسق أي للخروج عن طاعة الله عز وجل ثالثًا من هذه الفوائد التي نستفيدها من هذه الآية الكريمة التحذير من قطع ما أمر الله به أن يوصل من الأرحام أي الأقارب وغيرهم لأن الله ذكر ذلك في مقام الذم وقطع الأرحام من الكبائر من كبائر الذنوب كما في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم ردي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع لا يدخل الجنة قاطع فاعلموا أحبتي في الله أنكم مأمورون بصلة أرحامكم في كتاب الله عز وجل منهيون عن قطيعتها ولو لم يبادلكم أرحامكم صلةً بصلةٍ وإحسانًا بإحسان فليست صلة والرحم بتبادل المنافع إن وصلك رحمك وصلته وإن آ وابتعد نأيت عنه ليست الصلة على هذه الصفة فتلك مكافأة البعض للبعض ولكن أمر الصلة فوق هذا كله كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها معنى الحديث أي ليس الواصل كامل الوصل الذي يصل من وصله ولكن الواصل كامل الوصل الذي يصل من قطعه قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث قال هم ثلاث درجات واصل أو مواصل ومكافئ وقاطع الواصل هو من يتفضل ولا يتفضل عليه يعني يصل أقاربه ولا يصلونه هذا يسميه واصل والمكافئ هو الذي لا يزيد في الاعطاء على ما يأخذ يعني تذهب إليه ويأتيك هذه تسمى مكافأة مبادلة طيب القاطع هو من يتفضل عليه ولا يتفضل يوصل من أقاربه ولا يصل أحدا وهذا الأخير الويل له كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن لي قرابةً أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي فقال عليه الصلاة والسلام لإن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل أي كأنما تطعمهم رماداً حاراً ولا يزال معك من الله ظهير عليهم أي نصير ومعين عليهم ما دمت على ذلك فأسأل الله أن يعيننا على صلة الرحم فهذه الآية الكريمة فيها تحذير شديد من قطع ما أمر الله به أن يوصل من الأرحام أي الأقارب وغيرهم أيضا من هذه الفوائد التي نستفيدها من هذه الآية أن المعاصي والفسوق سبب للفساد في الأرض كما قال جل وعلا ظهر الفساد في البحر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ولهذا إذا قحط المطر وأجدبت الأرض ورجع الناس إلى ربهم وأقاموا صلاة الاستسقاء وتضرعوا إلى رب العزة سبحانه وتعالى وتابوا إليه أغاثهم الله عز وجل وقد قال نوح عليه السلام لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم, ما لكم لا ترجون لله وقارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا الآيات طب قد يسأل سائل فيقول أليس يوجد في الأرض منهم صلحاء قائمون بأمر الله وأدون لحقوق عباد الله ومع ذلك نجد الفساد في الأرض الجواب قال العلماء إن هذا السؤال أوردته أم المؤمنين زينب رضي الله عنها أوردت هذا السؤال على رسول الله عليه الصلاة والسلام كما ورد في الصحيحين من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب قالت أنهلك وفينا الصالحون أن أهلك وفينا الصالحون قال صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثر الخبث وقوله صلى الله عليه وسلم إذا كثر الخبث يشتمل معنيين المعنى الأول أن يكثر الخبث في العاملين بحيث يكون عامة الناس على هذا الوصف يعني خبثاء نسأل الله العافية والمعنى الثاني أن يكون فعل الخبث بأنواعه من فئة قليلة لكن لا تقوم الفئة الصالحة بالإنكار عليهم فمثلا إذا كثر الكفار في أرض كان ذلك سببا للشر والبلاء لأن الكفار نجس فكسرتهم كسرة خبث وإذا كسرت أفعال المعاصي كان ذلك سببا للشر وأيضا للبلاء لأن المعاصي خبث كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كسر الخبس إذا كسرت المعاصي والفسوق والخروج عن طاعة الله أسأل الله أن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه خامسا وأخيرا من هذه الفوائد التي نستفيدها من هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الذين اعترضوا على الله فيما ضرب من الأمثال ونقضوا عهده وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل وأفسدوا في الأرض هم الخاسرون وإن ظنوا أنهم يحسنون صنعا هم الخاسرون في الدنيا والآخرة نسأل الله العافية ونكتفي بهذا القدر وللحديث بقية إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الإسبوع القادم إن شاء الله تعالى اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين اللهم استغنا ولا تفضحنا وأكرمنا ولا تهنا وعافنا واعف عنا وارفع مقتك وغضبك عنا اللهم أعنا على حفظ القرآن وفهم القرآن والعمل بالقرآن اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا اللهم أعنا على تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته